بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المفترين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له موضوع اليوم هو الجهاد الجهاد في الإسلام وحاجتنا إليه في هذه الأيام ومحاضرنا هو أستاذ كريم أستاذ فاضل نحتبه كذلك ولا نذكي على الله أحدا كان من أول من لبوا هذه الدعوة الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله والخروج من ضيق الدنيا إلى سعةها إلى سعة الآخرة وإلى سعة الشرع والعمل لله والعمل لسبيل الله والآن في هذه الأيام التي تمر بأمتنا الإسلامية مطالب منا في كل أرض يرفع فيها لا إله إلا الله وفيها أنات يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله مطالب منهم أن يضحوا بأنفسهم وبأموالهم في سبيل الله وبغير هذا لن يكون لنا وجود ولن تكون لنا قائمة لا بد أن يعي كل منا هذا من المؤمنين رجال صبقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ونحن في هذه الساحة الساحة الأفغانية لننظر إلى هذا الشعب الذي لبى هذا النداء وبحى برجاله وبشبابه وبخيرة رجاله وخيرة الشبابه ضحى بهم في سبيل الله وكان يمكن أن يموتوا هؤلاء في أي مكان يموتوا بزلزال يموتوا بصائقة من السماء ولن يذكرهم أحد ولكنهم ماتوا في سبيل الله فلهذا وقفت لهم الدنيا كافة وقفت لهم الدنيا قاطبة إما مؤيدة وإما مناهضة ومعاندة والأمم التي تحسن فضاعة الموت هي الأمم التي يكتب لها الحياة والأمم التي لا تحسن صناعة الموت يحكم عليها بالموت ويحكم عليها بالذلة ومع أستاذنا الكريم ومع هذه المعاني الفاضلة نود أن نستمع وأن نستذيد من علمه ومن خبرته فليتفضل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيا أيها الإخوة الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو الله عز وجل أن في هذه المحاضرة لأني قد ألمت بي وعكة منذ يومين ولولا الدعوة التي سبقت ما حضرت ولكن استعنا بالله عز وجل وجئنا إليكم الجهاد في اللغة بدل الجرد بدل أقصى الطاقة وهو صلاحا بدل النفس والمال في نصرة دين الله ومناهضة أعداء الله عز وجل وفي الصحيح جاهد المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم والجهاد في سبيل الله مر تشريعه على أربعة مراحل كان محرما في مكة ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وعقيموا الصلاة ثم مأذونا فيه عند الهجرة اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير يعني كان ثم أصبح جائزا محرما ثم أصبح جائزا معدولا فيها جائز ثم أصبح فردا إذا بادأهم العدو بالقتال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ثم أصبح مأمورا به في قتال المشركين كافة في الأرض كافة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وَقَاتِلُوهُمْ حتى لا تَكُونَ فِقْلَةٌ وَيَكُونَ الدين كُلُّهُ لِلَّهِ حتى إذا نزلت آية السيف في سورة براعة وآية السيف هي هذه الآية وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةَ واعلموا أن الله مع المتقين أو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم محصروهم واقعدوا لهم كل مرفض وبعد نزول صورة براة أصبح الناس في الأرض ثلاثة عقسام إما مسلم مقاتل وإما معاهد آمن يدفع الجزية وإما مشرك خائف محارب وليس في الأرض أمام سورة براعة إلا هؤلاء الأنواع الثلاثة إما مسلم أو ذمي يدفع الجزية عن يده وهو صاغر أو مشرك يجب أن يحارب ويحارب فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتموه ولم يعد مقبولا من أي أحد في الأرض إلا أن ينضوي تحت هذه الأقسام الثلاثة إما أن يستظل تحت ظل الدولة الإسلامية وهو على دينه ولكن يدفع الجزية وإما أن يدخل في المعركة وإما أن يدخل في الإسلام وبقي الحكم إلى يوم القيامة هكذا لا يتغير هذا الحكم ثابت محكم لأنك شريع القتال لم ينسخ ولا ينسخ فإذا أنزلت صورة محكمة وذكر فيها القتال فالإحكام أي أنه لا يقبل النسخ والفقهاء أو الأصليون عرفوا المحكم هو الذي لا يقبل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ لا يقبل التخصيص ولا التأويل ولا النسخ لا ينتغير ومن هنا القاعدة الشرعية أن الجهاد هذه عقيدة أهل السنة والجماعة جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجهادة ماد الى يوم القيامة لا يوقفه عدل عادل ولا جور جائر وفي الحديث الصحيح جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اذى الى الناس الخير وقالوا لا قتال وقد وضعت الحرب أوزارها فقال قد كذبوا لقد كذبوا الآن جاء القتال الآن جاء القتال ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق حتى يأتي عمر الله وهم على ذلك فعقيدة جزء من عقيدة أهل السنة والجماعة هذا تكرؤونه في كتاب العقيدة ليس فقها جزء من العقيدة أن القتال مستمر إلى يوم القيامة هذه عقيدتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة وفي الحديث وإن كان الحديث فيه مقال. بسبب ان مكحول لم يسمع من الصحابي عليكم بالجهاد رواه ابو داود مع كل بر وفاجر مع كل بر وفاجر ولكن الحديث الصحيح الخيل معقود في مواصيها الخير الى يوم القيامة الاجر والمغنم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة الاجر والمغنم اي ان الاجر الخير معقود هنا في نواصي الخير بسبب الجهاد الذي يؤتي الله ثماره اجرا ومغنم قال ابن تيمية رحمه الله وهذا دليل ان الجهاد ماض الى يوم القيامة لا يتوقف معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة الاجر والمغنم والجهاد هو حصن الامة الحصين ودرعها المتين الذي يحمي هذا الدين في هذا الزمان وإلى يوم الدين وفي كل زمان ولا يمكن أن يقوم قائمة لمبدأ ولا أن ينتصر حق ولا أن يستقيم ولا أن تستقيم قيم على ساقها إلا إذا كان الجهاد موجودا يستحيل أن ينقصر مبدأ إلا بالقتال ولذلك كانت مهمة الأنبياء صعبة مهمتهم صعبة لأن المبادئ لابد لها من قتال من أجل أن يظهرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يريدون ان يدفعوا نور الله بافاههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هاتان الايتان جاءتا في موضعين في القرآن الكريم في ذكر القتال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 وبعدها وقالت اليود وزيرون ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفاهم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وأن يفكون اتخذوا أحبارهم وروبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو سبحانه وعما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفاهم ويعبى الله وفي صورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صبتا كأنهم بنيان مرسوس وبعدها قصت سيدنا موسى وآية عن سيدنا عيسى ثم يريدنا ليطفئوا نور الله بأفواهم ثم بعدها هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فالجهاد هو الذي يبمن انتشار هذا الدين وبدون هذا الجهاد وبدون السيف لا يمكن أن يكون لهذا الدين مكانة في العرض ولذلك لا يكف بأس الكفار إلا بالقتال وإذا لم يكن قتال يعني أن الشرك سيسود العرض وقاتلوهم لماذا؟ حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون شرك الفتنة شرك ويكون الدين كله لله يعني القتال مستمر الى يوم القيامة حتى تصبح الارض كلها مسلمة ليبلغنا هذا الامر ما بلغ الليل والنهار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يبقى بيت من مدر ولا مدر من مدر ولا وبر سواء كان في مدن او في ريب في بدو او في حاضرة بيت طين او حجارة او بيت شعر او خيمة ولا يبقى بيت من مدر ولا وبر الا ولذلك يسمى الاهل البدو اهل الجمال اهل الوضر واهل الحاضرة اهل المدر ولا يبقى بيت من مدر ولا وضر الا ويدخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل عزا يعز به دين الله وذلا يذل به الكفر. والحديث صحيح رواه احمد والدارمي وغيره فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين لماذا؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا لا يكف بأس الكافرين إلا بالقتال إلا بالقتال وبالتحريض على القتال وابدن ادرك اعداء الله عز و جل خطورة الجهاد ادركوا ان وجود هذا الدين مرتبط ارتباطا مصيريا بالجهاد وفي اذهانهم صور كثيرة يوم ان كانت اوروبا بمعظمها أو أغلبيتها تدفع الجزية عن يد وهي صاغرة للمسلمين الأتراكي يعلمون أنه لو لا عبد الرحمن الغافقي في معركة بطلات الشهداء بقاته سنة 728 هجري تقريبا أو 232 هجري في لقائه مع شان مارتل لاخترق الإسلام الأوروبا كلها منذ ذلك الحين ثم جاء الأتراك ليو... ليواصلوا نشر دين الله بالجهاد ووقفت جيوش الأتراك على أبواب لينيني جراد بطرس بيرد. وما رجعت إلا أن جاءت زوجة بطرس الأكبر ترجو وتتلمس القائد التركي بلط جباشا ان يرجع بمعاهدة عقدتها معه وحتى سنة 1452 كانت موسكو تدفع الجزية للاتراك وكان الاتحاد السوق مدة المائتي سنة وموسكو والإتعاد السوفياتي الحاضر هذا يتكون من مدينة واحدة هي موسكو وكانت تابعة للقازان التركي الذي تدفع له الجذية حتى 1452 وكل هذا الذي يسمى الإتعاد السوفياتي الآن كلها توسعات من أيام إذان الراغة وانخذ مرورا بكاترين الثانية حتى وصل الامر الى ما وصلوا عليه يعلمون في اذانهم خطورة الجهاد يوم انواق وصلت جيوش الاتراك الى النمسا ووقفوا في الشارع طابورا ولا زال في عاصمة النمسا حتى الان بينا شارع يسمى شارع الطابور حيث اصطفى الجيش التركي في اواسط بينا اوروبا عندنا تستعيد هذه الذكريات ترتعد من شبح الجهاد ومن هنا قضت ثلاث قرون متتالية من اجل ان تنسخ الجهاد من واقع المسلمين وتنسخه في اذهان الجيل الذين تربيهم في مدارسنا وجامعاتنا لقد أنشأوا ديانات جديدة من أجل أن يمسح الجهاد هنا في باكستان أخرجوا نبيا كاذبا ميرزا غلام أحمد وبدأ يقول إن الجهاد قد امتهى من الإسلام ويقول لقد ألفت ما يجمع إيه ما يملأ خمسين خزانة في عن الإمبراطورية العظمى بريطانيا هذا ميرزا غلام أحمد ويقول لقد نازلت الملائكة تؤيد الإمبراطورية العظمى في دخولها للعراق الملائك أما الجهاد في حياة المسلمين في دينهم فقد امتهى وانفسى البهائية البهائي الذي ادعى عباس جاء به في ايران والدعاء الالوهية كان يتخذ غطاء لوجهه حتى لا يحرق نور الالوهية البشر الذين يلتقون به ولقلوه الى فلسطين في عكا في ايام بدأ اليهود ياتون الى فلسطين ليأخذوها مع خطتهم الطويلة المدى ولينشر بين المسلمين أن الديانات السماوية كلها ديانة واحدة ديانة موسى وعيسى ومحمد فإذا جاء اليهود ولا فرق بين اليهود وبين المسلمين وبين النصارى والمسلمين فلماذا تحاربون اليهود وادعى نسخ الجهاد من الإسلام الحملة التي شنها المستشركون على الإسلام على الجهاد بالذات جولت زيهار نولتة كانت السميث كانت تريدوا أن تشوي هذه العقيدة في نفس المسلمين تقول دين محمد قام بالسيف دين إرهابي دين محمد واحد منهم يقول ابن اسم كيمون اطلق لاصحابه العنان ينهبون القوافل ويخطعون الطرق ويأخذون النساء يفجرون بهم هذا كيمون يعني لشدة مغالاته يقول انا اقترح ان تهدم الكعبة وان ينبش قبر محمد وتؤخذ جثته بعيدا. هل في حاله ضاط؟ فبداوا ذكر الجهاد يستحيون من ذكر الجهاد فاذا قال الغرب هذا الدين هجومي قال علماؤنا لا هذا الدين دفاعي اي دفاعا ماذا؟ هذا الدين هذه لا ودوائل نسب الى ربك بالحكمه والمواده الحسنه هذا الدين عند اهل الكتاب لا نجدنا اقربهم موده من الذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى فبدات التنسخ حتى صوره الجهاد في اذال المسلمين واصبحوا يدرسوننا في المدارس ان الاسلام دين دفاعي وليت شعري دفاع عن أي شيء دفاع عن قطعة صغيرة اسمها الجزيرة العربية وهل كان أبو بكر وعمر عندما أرسلوا الجيوش لثل عرش قيصر وكسرة كانوا يخافون على المدينة المنورة من كسرة أم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرة ونذيرة نعم لا إكراها في الدين صحيح لكن متى لا إكراها في الدين بعد أن نستعمل السيف في إزالة العقبات السياسية والاقتصادية والحواجز الضخمة التي تحول بين الجماهير وبين دين الله عز وجل لابد ابتداء من استعمال القتال لابد من الإفخال في الأرض لابد من الزبح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم جئتكم بالزبح لا أنت زبح في الإسلام زبح بسم الله الله أكبر زبح ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في العرض الاسخان كثرة القتل اعتبه ربه يوم ان على المسر الاسرى يوم بدر بعد استشار اصحابه جميعا اشاروا عليه ان اطلقهم وردهم ثادهم فاكاءهم واندى عمر فكان رأيه القتاء جميعا قال اعطني قريبي فلان او اخاه وأعطي عليا عقيلا فليقتله وأعطي أبا بكر إبلاوه عبد الرحمن فليقتله ثم نقتلهم جميعا فلا يعدون ويحاربوننا أبدا فأطاع الصحابة فنزل الكرآن يؤيد رأي عمر ويرد على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رأيه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يبخن في العرب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 عندها يارض الإسلام على الشعوب فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر عندها لا إكراع في الدين قد تبين الرجل من الغي فمن يكفر بالطواغيط يوم بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة فمن شاء أن يدخل في دين الله فليدخل ومن شاء أن يدفع الجزية فليدفع أما في البداية لم يسمح لك الطواغيط في الأرض أن تبلغ الشعوب دين الله كما أنزل لا ليسمحوا لك فلابد من الإذخال من القتل والقتل هذا الدين إرهابي نعم إرهابي المسلمون إرهابيون نعم إرهابيون نحن إرهابيون يجب الإرهاب فرد من الله عز وجل فرد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وما لم يكن هنالك قتال وما لم يكن هنالك إرهاب للكفار فلن يحترموننا لن يحترمون ولينزعني الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما المهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت أو حب الدنيا وكراهية القتال في رواية أحمد الصحيح كراهية القتال بدون قتال لن يرهبنا آداؤنا لن ينتصر لنا دين, لن يكون لنا وجود في هذه الحياة يقولون المسلمون هؤلاء مجرمون يغتالون وغير ذلك والاغتيال فرد في القرآن الكريم كذلك واقعدوا لهم كل مرصد قال القرطبي هذا يعني أن الاغتيال فرد قتلهم غيلا اقعدوا لهم كل مرصد يعني تخفوا اقعدوا كبيلا واقتلوهم حيث وجدتموهم واخذوهم واخصروهم وقعدوا لهم كل مرصد إذن نحن لا نستحي أن نقول ديننا قام بالسيف صحيح والذي لا يؤمن بهذا إنما لا يعرف طريقة طبيعة هذا الدين في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره بعذت بالسيف بُعثت بالسيف بين يدي، س... بين يدي الساعة بالسيف. البعث الرحمة لكن ماها سيف. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لكن ماها سيف. بُعثت بين يدي الساعة بالسيف. وجعل رزقي ا، بين يدي الساعة بالسيف. لماذا؟ حتى يعبد الله وحده لا شريك له. لن يكون توحيد في الأرض بدون سيف. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعبد الله وحده لا شريك له فالذين يريدون نشر التوحيد عليهم أن يحملوا السيف الذين يريدون أن يطهروا عقائد الناس عليهم أن يحملوا البندقية وينزلهم على الظالم بهذا ينتشر التوحيد بهذا تزال البدع بهذا تزال الحجب وغير ذلك بهذا يعرف الناس ربهم بهذا تعرف صفات الله عز وجل ليس أن نحطب كلمات ونرددها الله عز وجل مستوى على عرشه بائن وعن خلقه فوق السماء السابع وأن الله عز وجل لا يد ولا نكون يده قدرته وأن نكون الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بي واجب عنه بدعة هذا صحيح هذه عقيدتنا وعقيدتها لسنة والجماعة وهي عقيدة أبي حنيفة التي نص عليها في الفقه الأكبر قال ولله يد ولا نقول يده كدرته لأنه تأويل والتأويل مثيل التعطيل نؤمن بهذا لكن كيف ننشره على الخلق بالسيء حتى يؤبد الله وحده لا شريك له توحيد الألوهية وجعل رزقي تحت ظل رمحي الرزق من الرمح وعبر بالرمح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرمح, الرمح أطول من السيف فالرزق أوسع وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار والذل على من خالف أمري يعني الذي يترك الجهاد والسيف والرمح هذا جعل عليه صغع الظل والصغار ومن تشبه بقوم فهو منهم حب الحياة وكراهية الموت ولذلك نحن لا نتلعثم ولا نستحي أن نبين هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة أن القتال ماضم إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادي وخاصة إذا كان الجهاد فرض عين عندها لا يطاع فيه أحد من الناس يقول ابن رجد وطاعة الإمام الإمام يعني أمير المؤمنين يعني القليل وطاعة الإمام واجبة وإن كان غير عدل وإن كان فازقة إلا إذا أمر بمعصية ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين ومن المعصية منع الجهاد المتعين ونص الرملي وغيرهم من الفقهاء على أن الإمام يحرم الغزو بدون إذنه إلا في حالات ثلاث الرملي قال يكره الغزو بدون إذن الإمام هذا رأي شافعية كراهية الغزو بدون إذن الإمام أما الحنفية والحمبلية قالوا يحرم الغزو بدون إذن الإمام إلا في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا عطل الإمام الغزو كما في البلاد العربية الجهاد معرم هذا لا يطع أي واحد افرض أنه أمير مؤمنين وإن كانوا ليس أمراء مؤمنين هؤلاء طواغيت إذا عطل الإمام الغزو او فوت الاستئذان المصلحة المقصودة او وقع في نفسك انه لا يؤذن لك في هذه الحالات السلام لا يكاهل غجو بدون اذن الامام ولذلك الجهاد لا يكفه واحد. خاصة إذا تعين وإن كان أميرا للمؤمنين ومن هنا أعداء الله عز وجل عرفوا كيف يشوهون أقيدة الجهاد في أذان الناس إرهاب والسيف والوحشية والهمجية وهذه الكلمات أين السلام؟ أين الرحمة أين الشفقة ولذلك هذه كانت تطلقها بريطانيا التي تدعو إلى, الرحمة بالح... تدعو إلى الرحمة بالإنسان تدخل إلى الجزيرة جزيرة بريطانيا الجزيرة التي يسمونها يولايتي بكيندم هي إيرلندا كنت تشعر بأن الإنجليزي من الملائكة الإنجليزي واقف في الصف وقع وطئ على قدم الكافر الذي أمامه جاره غير ذلك ينحني له ويعتذر وغير ذلك وبكلام لطيف فإذا جاء الأمر إلى المسلمين إذا وصل هذا الإنجليزي الذي يشعر يشعر أو تشعر بأنه نوع من غير البشر في داخل جزيرته والمحافظة على النظام المحافظة على الأموال كان قبل أن تنتشر الأصابات في داخل بريطانيا كان البائع الجرائد يضعها في مكان ثم يعود إلى بيته يضع بجانبها صندوق ويعود في المساء يعود الفلوس يجد أن الفلوس كلها لا زيادة ولا نقصان عن ثمن الجرائي. لكن هذا الذي يقع في نفسك أنه نوع بسبب اللطف وبسبب الدماثة أنه نوع آخر من غير البشر إذا وصل إلى فلسطين او الهند أصبح وحشا كاسرا كان الإنجليز في داخل فلسطين يتعلمون الرماية بالفلسطينيين بدلا أن يضعوا حجرة يأتون بشاب بشد للشباب الفلسطينيين ويربطونه بعمود ويتعلمون ما يصبوه في عيني ما يصبوه في راسي ما يصبوه في صدري كانوا يدخلون بيوتنا هذا حدث لي فيضعون الكاز على الطحينه على السكر وغير ذلك ثم يضعون الكاز على يا جميعا ويحرقونه يدخلون على الرجل نريد منك خمسمائة دينار ومن أين الخمسمائة دينار زوجته تأتي بذهبها كلها كله وتضعب إلى أيديهم وهم ينقعون الدم تحته ولكن كل أموالهم لا تكفي طلب الإنجليز خمسمائة دينار والدينار هو دينار الذهب كانوا يتركون الفلاحين حتى يحصدوا ويدرسوا ويصفوها في صبرة الطعام صبرة القمح ويأتون ويحركونها هذا الملاك في داخل الجزيرة البريطانية تحول إلى وحش كاسر في داخل الجزيرة البريطانية هناك جمعيات اسمها جمعيات الرفق بالحيوان فاذا وجدوا رجلا يحمل دابته اكثر من, من حملها او يجوع كلبه فتجد هنالك الشكايات في الاذاعة وهنالك المحاكمات وقد يرفعون عليه دعوة وغير ذلك هنا في الهند كان الانجليزي الملاك في داخل الجزيرة البريطانية إذا أراد أن يعلو صهوة جواده لا بد للهندي أن يركع بجانب ركاب طوثه ويطأ على ظهره ثم يعلو جواده يوم أن انسحبت الماليا من طبرق أو من مالطا وعادة الجيش المنسحب أن يزرع الألغام يزرع الألغام حتى يضر الجيش القادم حتى يتفجر به الألغام فأراد الجيش والمعادة الجيوش أن يأخذوا قطيعا من الحمير أو الغلم أو الكلاب أو غير ذلك يسكونها أمامهم حتى تنفجر بها الألغام وبدل وعندما انسحبت الألمان من طبرف أو من مالطا تقدم الجيش الإنجليزي وبدل أن يشتري الحمير جاء بفيلق هندي وقدمه أمامه وانفجرت الألغام بالفيلق الهندي ثم كتبت جريبة الطائم في اليوم الثاني دخلنا طبرق خسائرنا لا شيء هلك الفيلق الهندي بكامله مثل فقج واسفار هؤلاء الذين يشنون الحملة على الإسلام ألا أنه يجاهد من أجل نشر المبادئ ورفع القيم وانتصارها هلك ألفين كل هندي بكامله يقول الذي يسمى ملك العرب غير المتوج ملك الدول السبعة في أيامها وهو قائد الحقيقي للثورة العربية التي قامت ضد الأطراف يقول في كتابه أعمدة الحكمة السبع إمني جد فخور أن الدمى الإنجليزي لم يرق ونحن مطهر البلاد من الأطراف وفي الدول البلدان المعارك الثلاثين التي خطها لم يرق الدم الانجليزي ويقول اخيرا لان دم جندي واحد انجليزي عندي خير من الشعوب الجميعا التي حكمناها دم جندي انجليزي واحد خير من الشعوب التي حكمناها جميعا ولذلك نحن لا نتلعتم ولا نتلجلج ولا نستحي من عرض مبادئنا ان الجهاد جزء من عقيدتنا والقتال مستمر الى يوم الدين لا يبطله جور جائن ولا عز عاد وان السيف او السلاح جزء من ديننا وان الارهاب فرض من الفروض الربانية والاغتيال فرض من الفروض الربانية مذكور بالقرآن الكريم منصوص عليه نصا قطعية ثبوت قطعية دلالة والقتال الآن خاصة في أفغالستان في فلسطين في أي مكان دنزه الكفار سواء كان الكفار قوميون قوميين من نفس المنطقة أو من خارج المنطقة هؤلاء يجب أن يطهر منهم البلد ويبقى القتال طرد عين حتى تطهر بلاد الإسلام كله حتى لا يبقى جندي كافر في أي أرض من الأراضي التي كانت في يوم من الأيام دارا للإسلام فمنذ أن سقطت الأندلس اصبح الجهاد فرض عين على كل الامة المسلمة والجهاد يزداد اسم تركه مع معاصرة المشكلة التي تحصل فالان فلسطين وقعت في يد اليهود اسم وقوعها واسم ترك الجهاد فيها واقع على جيلنا وجيل آبائنا الذين آسروا مشكلة الثمان واربعين ومشاكل المتتالية حتى وصلنا إلى مسرحية السبعة فنحن أكثر الناس إثما بالنسبة لقضية فلسطين ثم تاتي التي بعدنا والاسم في رقابها ما دامت فلسطين بيد اليهود حتى تطهر الأرض كلها من المسلمين من الكفار وترجع الى الى الى المسلمين أقول الاسم يتناسب طرديا مع عصره المشكله الان قضيه فلسطين أكثر الناس اسما فيها هو الجيل الحالي الفقهاء قديما كانوا ينصون في مثل قضية أفغالستان يقولون إذا دخل الكفار أرض المسلمين سهله أو جبله عامره أو مخفره ولو شبر من الصحراء أصبح جهاد فرض عين على أهل تلك البلد وعلى, وعلى من يليهم على مدون مسافة القصر دون مسافة القصر كانوا ينصون يعني دون ال ثمانين كيلو متر ينصون على أنه يجب أن ينفر راكبا أو ماشيا خفيفا أو ثقيلا متزوجا أغاير متزوج مأدولا له أغاير مأدول ذكرا أو أنثى يجب أن ينفر حتى تطهر يطهر هذا الشبر من الكفار فإن لم يكفوا أيت أهل البلدة أو كسروا أو تجاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على من يليه ثم على من يليه وثم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها لكن الآن ليس هناك فرق بين أهل أفغانستان وبين اهل الأردن وأندونيسيا أو بين أهل تركيا ومصر لأن وسائل السفر لم تدع لم تدع أي عذر لإنسان وكذلك أصبحت أرض الإسلام أرضا واحدة بسبب أنه طوية المسافات وتقارب الزمان. تقارب الزمان صار الناس قبل كانوا يعذرون البعيد لأن المعركة تستمر يوما أو يومين أو ثلاثة لا تستمر أكثر من ذلك فلا يستطيع البعيد أن يصد ف... لكن اليوم لا عذر لأحد الفرض تعين والحدود فتحت وأي واحد يستطيع أن يصل إلى هذه البلاد قد يكون دوائر الأمن دوائر الأمن ليست عذرا عند الله عز وجل لا أجهزة الأمنية في بلادي بلادك يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فعبدون ليست بلادك يا البلاد التي ولدتك فيها أمك بلادك حيث تستطيع أن تعبد الله عز وجل ليس لأحد العذر يقل إثم العرب قليلا بسبب نشأة نشأة تربوية بسبب الترف الذي عاشه فيه مختلف عن الأفغال بسبب لغة بسبب وعورة الجبال بسبب الطقس المختلف هذه مخطفات من لكن الفرض لا يتغير في حق فرض عين فرض عين ولا إذن لأحد على أحد لا إذن لأحد على أحد أما بالمال ففتاوى العلماء رهيدة في هذه القضية يقولون اذا احتاج الجهاد لأموال الناس يحرم الابخار زيادة عن الحاجة وينصون وليست الحاجة الشبع بل ما يقيم الاود فقط ممنوع الشبع ليست الحاجة الشبع الشبع بل ما يكفي لاستمرار الحياة للقيام الأود ويقولون ومن كان عنده فضل مال ورأى جائعا ومن أراد أن يرجع إلى هذه الفتوى فهي موجودة في الشرخ الكبير للبسوقي في الجزء الثاني صفحة 110 و11 و11 و12 جائعا وترك وعنده فضل طعام ولم يطعمه حتى مات فإن كان متأولا أنه لا يموت يعني ما ظن أنه يموت يدفع الدية ولكن من ماله ومال عاقلته يعني أقاربه وإن كان متعمدا يعني يعلم أنه يموت وتركه اختلفت الرواية في المبهد فمنهم من قال يدفع الدية من ماله الخاص ليس على عاقلته والمر... والرأي الآخر في المنهب أنه يقتص منه لأنه كان قاتلا سمات حقيقة فتوى رهيبة جدا رهيبة جدا قالوا ومن كان عنده كذلك فضل ركوبة وترك إنسانا يطارده سبع او غير ذلك حتى اكل الحكم كذلك وابتو وكذلك من كان عنده خبرة في طب لوع تطبيب وتركه حتى مات كذلك الحكم اما ان يدفع من ماله او يقتص لانه قاتل تركه حتى يموت وأفتو بأنه إذا طارد الأسد رجلا وأراد دخول بيت هذا الرجل وسد صاحب البيت الباب دوله وأكله الأسد يلقى صاحب البيت للأسد حتى يأكله المسلمون نفس واحدة ما للمسلمين يجب ان يسخر لحماية اعراض المسلمين ودماءهم وانفسهم امرأة في البحر الرائق المذهب الحلفي امرأة سبيت في المشرك واجب على اهل المغرب تخليصها واحد امرأة واحدة فكيف اذا سبيت نساء كيف إذا سبيت آلاف النساء من أبوالستان وأخذنا إلى موسكو ليكفرنا ويعلمنا عقيدة الإلحاد ويرجعنا إلى بيوتهم داعيات للشيوعية قال الإمام مالك وجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق أموالهم جميعا ولذلك تأتي للواحد تأتي للواحد كله من الجهاد يمد يده معه ملايين ادراهم الريالات الدنانية يمد يده يحس مرة ثمتين ثلاثة يأترى ريال ولا عشر ريالات هالي يخرج من جيبه كأنما تلدغه أفعى ويضع الخمس ريالات ويقول يلا دفع بلا عن هالأولاد دفع بلا دفع بلا عن الأولاد الخمس ريالات أذكر مرة كنا نجمع للأفغانيين عندنا في الوردن فواحد اخرج عشر دنانير ووضعها الاخر الذي يجمع قال انا فرحت انه وضع عشر دنانير وبدأ يأخذ إيه؟ الباقي اخذ تسعمية وخمس وتسعين كرش وابقع خمس كروش. كروش هذا في الشرع الاسلامي شرع الإسلامي رقوبته كبيرة الذي يبخل بناله حتى يموت الجياع أو العراع يعني نحن مسؤولون عن كل طفل يموت في بشاورة وعلى الطريق نحن مسؤولون عن كل عائلة يموت فيها أناس بسبب عدم وجود الخيام أو البطانيات أو بسبب الجوع نحن مسؤولون من نحن والنذين معنا فلوس العرب ولذلك ربنا آقبه وشوف البترول ما شاء الله من 33 دولار 36 دولار وصل كم 11 ولا 8 ودي وصل 4 نحن كعرب يجب ان ندفع دية كل افغاني يقتل في داخل افغانستان لاننا لم نشتري له السلاح الذي يدافع به نحن مسؤولون عن كل امرأة تسبى او ينتحق عربها في داخل افغانستان نحن مسؤولين عن كل واحد يصاب بقذيب تاون لأننا لم نشتري له الحفارات التي تحفر له الخنادق في الجبال نحن مسؤولون عن كل إنسان ينضم للحكومة الشيوعية بسبب حاجته للمال نحن مسؤولون عن كل كتيبة تستسلم للروس لأن ذخيرتها نفذت نحن مسؤولون عن كل إنسان يقتل على الطريق إذا كان بالإمكان شراء سيارة تنقله بسرعة وكتل بسبب طول المسافة أو غير ذلك لأننا نملك الأموال التي تستطيع أن تفد الكثير بإذن الله عنه ولذلك المسلمون كالجسد الواحد نفس واحدة أمة واحدة ونفس واحدة ويشعى بذبتهم أدناهم وهم يد على من سواه ولو كان هناك دولة الاسلامية لم احتاجت الى اذن هؤلاء الاغنياء لم احتاجت قال الشاطبي للامام ان يوظف في اموال الاغنياء ما يسد حاجة الجند وغيره بدون